لماذا يجب عليك أن تدخل هذا الكهف كل أسبوع؟ من ستجد فيه؟ وكيف ستجدهم؟ المكان مظلم كأي كهف؟ وبماذا سيخبرونك؟ ولماذا تخرج من عندهم كل أسبوع؟ وكأنك غريب عن هذا العالم ثم تتعافى شيئاً فشيئاً حتى تتماثل للشفاء منتصف الأسبوع؟ أو عفواً كنت تقول لي أنك تتلوث شيئاً فشيئاً فتذهب إلى هناك لتتعافى غريب لا يهم من الذي يخبروك به الضجيج يملأ المكان الدعوات ترتفع حول التمثال المنصوب في المنتصف وتلف في الجموع الغفيرة الخطب والأدعية والتراتيل تملأ الجوب الكامل اقدام التمثال المنصوف المنتصف حمراء من كثرة دماء القرابين المذبوح له. وهذا يدعو ويبكي وهذه ترفع ابنها الصغير المريض للتمثال وهذا شيخ مسن يجر وراءه سنين طويلة من عمره ويحمل في يديه مال يحتاجه هو أطفاله لكن ينثره بين يديه التمثال ليبارك عمره ويحفظ أبناءه من خلفه وأحد الفتية يدير عينه في هذه المشاهد بوجه عابس ويكاد ينفجر رأسه من الصخب ويمتلع بالسأم والانزعاج ويقلب نظره في المشاهد يقلب ثم الم... لمح أحدهم هناك عيد جالس عند الشجرة خارج جموع الناس نظر ثم سلم وخرج من الجموع وذهب باتجاه مشى مشى مشى حتى اقترب منه سلم عليه هلقد تحيه فيهم جلس ما كلاموا بعض ينظرون للجموع الصاخبه حول التمثال هناك بعد وقت سمع خطوات تتجه نحوهم التفت وجد شاب ثالث خارج من الجموع يمشي باتجاههم وصل الشاب الثالث ألقى التحية وجلس حاول يتفحص وجهه حاول يقرأ فيه شيء يبغي يتعرف عليه ما أفلح بعد وقت جاههم شاب رابع ثم خامس ثم ازدادوا لكن ما وصلوا عشرة بعد وقت أيضاً سأل واحد منهم قال تعلمون والله ما جمعكم هنا إلا أمر ما الذي يخرجكم من الناس وشي اللي طلعكم الجموع الغفيرة وشي اللي جمعكم هنا لم يوجب أحد واضح أن الجميع يخفي في نفسه شي ناظر فيهم ساكتين ثم تكلم واحد منهم قال والله ما أخرجني من هذه الجموع إلا ظني أن هذا التمثال خرافة وأن اللي يستحق العبادة هو اللي فرش هذه الأرض العظيمة ورفع هذه السماء البعيدة قاله وحبس أنفاسه والفتية حوله ينظرون وش هالجرأة ثم قال واحد منهم وأنا والله أظن مثل ضمنك قال الثاني وأنا والله مثلك والثالث مثله والرابع مثله حتى اجتمعوا جميعا على نفس هذه الفكرة علم عنهم الناس فناداهم الملك وفي محفل كده مشهود كبير من الناس سألهم ما الذي غيبكم عن مراسم العبادة البارحة؟ لم يجوا منهم أحد ينظرون في بعضهم والناس ساكتين حولهم ينتظرون جواب هذه الفتية على أسنانه وقف معتمد على الله قال ما شهدنا عبادتكم إذ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة استشعر أن الله كان ينظر للقرية في ذيك الساعة أن الله فوق عرشه فوق سماواته سمعها الفتية يقولون ربنا رب السماوات والأرض وأيضا الله قال لنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا استشعر أن هذه المقامات الرفيعة والمواقف البطولية هي كرم ورحمة وتوفيق من الله عز وجل تفاجأ الناس واعتل... واعتلت أصواتهم وبدل انزعاج وبدل الزجر والتوبيخ علانية وقال الملك طبعا الفتي يتلقون هالهتافات هل... والسب العلني العالي بملامح ثابتة جدا لا تعبأ بشيء قال الملك وتوعدهم إذا دعوتكم غدا وكنتم على نفس هذه العقيدة لا أعذبنكم عذابا عليما ثم طردهم من المكان خرجوا من عنده مسأل بعضهم بعض ما العمل لا يمكن أن يكفروا بالله عز وجل ربهم مولاهم اللي هداهم واللي أنعم عليهم كل هالنعم والله رب كل شيء اللي يكفرون به خوفا من عباد صغار فهم في قبضته سبحانه وتعالى طيب ما الحل. الحل مغادرة البلدة صعب لكن الله أحب إليهم من مساكن يرضونها اتفقوا على مكان معين حددوه يجتمعون فيه في الساعة الفلانية انصرف كل منهم إلى بيته أصبحوا من غدهم وجمع كل واحد منهم متاعه وربط عفشه وأغراضه وجمعها وانتظر لي حتى يخلوا الطريق ثم حزم حقائبه ونظر في الطريق الخالي وانطلق مسرعا راح للمكان اللي اتفقوا عليه وصل وجد بعض الفتية هناك بعد قليل كانوا كلهم مجتمعين في المكان الفلاني اللي اتفقوا عليه أكملوا طريقهم قال أحدهم إلى أين نذهب قال آخر إلى أي بلدة إلى بلدة أخرى يعني أي بلدة قال طيب إلى متى سنمكث فيها مبدئيا بقية العمر هنا وقف واحد منهم التفتوله لقوه ينظر القرية وراء القرية اللي حبى فيها ولعب في ساحاتها ومشى في طرقاتها مع اصدقائها فرجع لواحد ثاني من رفاقه وربت على كتفه واسيه وسمع الأول يمسح أنفه نظر الثاني في وجهه لقاه يبكي ثم رفع يده ألقى التحية نظر الثاني إلى وين ناظر خويه الأول لقاه ناظر بيته ولقى أم صاحبة واقفة ويدها على فمها وتبكي وترفع يدها ملوحة بالودع بعد لحظات مشوا أكملوا طريقهم بعد قليل لقوا شاف واحد منهم كهف فقال لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة يعني حياة رفيقة بكم وين المرتفق في الكهف؟ كهف موحش مظلم مغبر صلب خشن وين المرتفق في الموضوع؟ المرتفق في أنهم في ذلك الكهف يظفرون بحبيبهم سبحانه وتعالى يصلون له كيف شاءوا يعبدونه متى شاءوا يدعونه ويذكرونه ويسبحونه ويجتمعون على ذكره ويناجونه ويصلون له لا يعكر صفوهم شيء ولا يمنعهم من وصاله أحد وهذا المعنى ترى موجود عند الناس اللي هو أن الروح إذا تنعمت بقرب حبيبها ما عاد يعبأ الجسد بالأحوال اللي حوله والوضع اللي هو فيه يقول الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد ويقول ابن زيدون إن غبت لم ألقى إنسانا يؤنسني وإن حضرت فكل الناس قد حضر ويقول ابو فراس الحمدان في أبياته الشهيرة فليتك تحلو والحياة مريرة عايدي مريرة عايدي وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرام إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ويقول الله اذ أول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا او إلى الكهف فعل الاسباب فعلوا الأسباب يقولون افعل كل الأسباب استنفذ كل الأسباب الممكنة ثم بعد ذلك ارفع يديك لله وكأنك لم تفعل شيئا علق نفسك بالدعاء لأن الحكم الفصل في النهاية لله تعالى اللي فعلتها أنت كلها أسباب يجعل الله فيها النتيجة ولا ما يجعل بأمره سبحانه وتعالى المهم دخلوا الكهف وكان هذا في أول النهار استراحوا شوي ثم ناموا مالت الشمس وغربت ثم طلعت الشمس غربت الشمس وطلعت مئة ألف مرة ولم يستيقظوا كان إذا جاء رجل مرء على الكهف يلقى كلب عند الباب وينظر داخل الكهف يلقى شباب فتية يتقلبون كأنهم نيام لكن عيونهم مفتوحة فيمتلأ من الرعب والخوف ولو اطلعت عليهم إلا وليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا من حراست الله لهم ثم غربت الشمس وطلعت تسعة آلاف مرة ولم يستيقظ أحد ثم غربت الشمس وطلعت خمسمائة مرة وفي يومها الأخير قبل أن تغرب استيقظ أحدهم ووجد رفاقة استيقظوا معه ثم ناظروا الشمس هم ناموا في أول النهار وشافوها الحين قبل الله تغرب قالوا تساءلوا بينهم قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ما, ما في دليل أكيد يثبت كم كلهم كانوا نايمين ما في دليل يثبت يوم أقل من يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم خرص شيء قضية ما عندك فيها دليل واضح وفر جهدك وطاقة كل الأشياء تحتاجها فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه ارسلوا واحد للمدينه باموالكم هذه يشتري بها طعام فلينظر ايها زكاة طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد لا يثير اي جنبه ولا انتبه احد ولا شوشره هو اللي بياخذهم فيه الملك هو اللي يتواعدهم فيه ان لو لقاه مع نفس عقيدتهم بيعذبهم اختاروا واحد منهم اعطوه المال ثم قام ليخرج قاموا معه واعادوا عليها التهذيرات نظر في عيونهم العريقة ثم خرج مع الكهف وليتنطف ال ال الانسان غعيف لا يضع نفسه امام الفتن ولا يعتمد على نفسه ويعتد بها لا أبدا بالعكس يتقيها ويتجنبها ويبعد عنها لا يبلع عمره وإذا ابتلي بها وصارت قدامه يأثمد على الله عز وجل ويستعين بالله عليها خرج من الكهف نظر رأى الطريق اللي يدخل على القرية ويخرج. الطريق المعهود اللي يدخلون معها الناس ويخرجون فقرر لا يتبعه يشوف طريق آخر وهو يجب أن يكون غائب عن الأنظار أطول مدة ممكنة الموقف اللي يقدر يغيب فيه يختفي فيه على الأنظار يختفي طبعاً فيه بعدين إذا للسوق لازم يصير مرئي لكن اللحظات ذيك اللي مالنا فيها حيلة هذيك اللي يدركنا فيها لطف الله عز وجل إذا أخذنا بالأسباب قبلها أما, أما سنة الله لا تحابي المقصرين في الأخذ بالأسباب فهو لابد يختفي في, في الأوقات اللي يقدر يختفي فيها اللي ما يقدر عاد الأمر لله عز وجل فمشى عبر الجبال يصعد الجبال وينزل منها يصعد الجبال تشبه في رسوخها وثبات أصحابه يصعد الجبال وينزل منها نزل مع السهل التفخل في الكثبان إليه رأى القرية ثم اختبأ حدد أصناف الطعام اللي بيشتريها حدد مواقعها في البلدة وين فيه الطرق الموصلة لها وش اللي بيطرق اللي بيسلك رسم خططه بإحكام توكع الله عز وجل ودخل البلدة دخل البلدة معالم البلدة مختلفة تماماً عن أمس أمس طلع منها ما كانت كذا أبداً ارتبك شوي تلخبضت الخطة بحث بحث لنا وجد السوق دخل الدكان اللي يلقى فيه الطعام اللي اختاره اختار الطعام ودفع ثمنه للبائع وقبل لا يطلع خذ أغراضه وطلع نداها البائع قال ما هذا؟ هذا مالك ثمن الطعام تفحص البائع قال من أين أتيت بهذا المال ثم يا فلان نادى البائع جارة جاء جارة تفحص المال استغرب نظر في وجه الشاب قال من أين أخذت هذا المال هذا كنز وقعت عليه قال الشاب هذا هذا اشتريت به البائها طعاماً هنا سكت البائها القريبين وأنصت الناس اللي حولهم بدأ الناس ينظرون له ثم سأله البائها من أنت؟ وسأله جارها اللي بجانبه من أين جئت؟ ومن الذي اشتريت منه بهذا المال طعاماً يوم أمس؟ واخذ الناس ينظرون في وجهه وشعر بالقلق والارتباك كان أهل البلدة يتوارثون قصة فتية صالحين في غابر الزمان خرجوا من هذه البلدة فرارا بدينهم ثم لم يسمع عنهم أدنى خبر فأخذوا الشاب به بهل السلطان ودخلوا بهل السلطان السلطان كان مؤمن وصالح وقص الشاب القصة على السلطان قال لها الخبر والشو وقال لها الأحداث فأخبره السلطان أن الزمان اللي يتكلم عنه هذا الشاب زمان ولا وذهب ذلك الجيل وتعاقبت القرون على تلك القصة فمسألة السلطان وين أصحابك فذهب الشاب والسلطان وجموع الناس وراءهم إليه وصلوا للكهف دخل السلطان الكهف وجد الفتي المؤمنين سلم عليهم وعانقهم ودارت بينهم الأحاديث ثم قبل أن يغادرهم كانوا في مضاجعهم بيتين ونفوسهم الطيبة المطمئنة تفتح لها أبواب السماء الله يجمعنا بهم يا رب في جنات النعي <تصفيق>